عوض الله من الشيطان من بسم الله الرحمن الرحيم كان you <laughs> يرثني ويرث من اجله 「私の手を借 ورج ع ل ا قومه من المصراب فاوحى w h a t sorry. واذكر في الكتاب مويما ROGGET I'm o n a w h t